يبلغ وزن العقل البشري ثلاثة باوند الباوند يساوي أربعمائة وعربعة وخمسون جراما ويمثل اثنان بالماء من الجسم الأمر الذي يجعله هو أدخم عقل وسط الكائنات وفقا لمثبته من الجسم الجدير بالذكر أن الفيل هو صاحب اضخم عقل لكنه لا يمثل من جسده إلا سفجان فاطل خمسة عسرة يزن جلد الإنسان دهفي وزن العقل البشري يتكون العقل البشري من مائة ألف ميل من الأوعية الدموية كما أنه يعتبر أفضل عضو في الجسم حيث تشكل الدهون ستة